تطبق العبارة ظاهره لان اسمها قر على اعتبارات الماهيه المشهور الذي الماهيه ثلاثه اعتبارات اذا قيست الى ما هو خارج عن ذاتها كما اذا قيست الرقبه الى الايمان عند الحكم عليها بحكم ما فوجوب العكس وهي ان تعتبر, أن تعتبر الماهيه مشروطه بذلك الامر الخارجي وتسمى حينئذ الماهيه بشرط شيء كما اذا كان يجب عفق الرقبه المؤمنه اي بشرط كونها مؤمنه الثاني أن تعتبر فشروفة بعدمه وتسمى الماهية بشرط لا كما إذا كان القصر واجبا في السفر على المسافر بشرط عدم العطيان بشرط لا بشرط عدم العطيان كما إذا كان القصر واجبا على المسافر غير العاطي يعني غير العاطي بشرط لا غير العاطي في سفره أي بشرط عدم كونه عاطيا لله في سفره فأخذ عدم العصيان قيدا في موضوع الحكم الثالث لا تعتبر الماهية مشروفة بوجوده ولا بعدمه وتسمى الماهية لا بشرط كوجوب الصلاة على الإنسان باعتبار كونه حرا مثلا فإن الحرية غير معتبرة لا بوجودها ولا بعدم وجودها في وجوب الصلاة الصلاة واجبة لا بقيد أن يكون المكلف حر ولا بقيد أن يكون عبد يعني لا فهذه القيود غير مأخوذة في الصلاة لأن الإنسان بالنظر إلى الحرية في وجود الصلاة عليه غير مشروط بالحرية لا ولا بعدم الحرية فهو لا بشرط بالقياس إليها إلى الحرية وهكذا مثال الذكورية والإنسوية ويسمى هذا الاعتبار الثالث ألا بشرط القسمي أوضحناها بالأمس بعد المصطلحات هذه. اللا بشرط القسمي في قبال اللا بشرط المقسمي الآتي ذكره وإنما سمي اللا بشرط القسمي وإنما سمي قسميا لأنه قسم في مقابل القسمين الأولين يعني بشرط شيء وبشرط لا أي, بش أي بشرط شيء والبشرط لا وهذا ظاهر لا بحث فيه ثم إن لهم يعني الأصوليين اصطلاحين آخرين معروفين الأول قولهم الماهية المهملة الثاني الماهية لا بشرط المقتمين أفهدان المصنف يقول يسأل أفهدان اصطلاحان وتعبيران لمذلول واحد يعني من قبيل كما قلنا بالأمس انسان وبشر أو او من قبيل من قبيل اسد واسامه او هما اصطلاحان مختلفان في المعنى فهما من قبيل انسان وحجر والذي يلجئنا الى هذا الاستفسار ما وقع من الارتباط في التعبير عند كثير من مشايخنا الاعلام فقد يظهر من بعضهم أنهما افطلاحاً بمعنى واحد تقول الماهية المهملة كأنك قلت الماهية ألا بشرط المقسم لا فرق بينهما على رأي هذا القائل كما ظهر كما هو ظاهر كفاية الأصول تبعاً لبعض الفلاسفة الأجلة يعني كأن المصنف لم نحق فلاسفة غير أجلة إذا كان هذا الكامل هو مفهوم ولكن التحقيق لا يساعد على ذلك بل هما اصطلاحان مختلفان وهذا جوابنا على الاستفتار مسألنا جوابنا هما اصطلاحان مختلفان لا اصطلاحان لمعنى واحد وتوضيح ذلك أنه من المتسالم عليه الذي لا اختلاف فيه ولا اشتباه أمران الأول أن المقصود من الماهية المهملة ما هو الماهية من حيث هي أي نفس الماهية بما هي يعني مع قطع النظر عن جميع ما أداها يعني مع قطع النظر عن الذات والذاتيات فيقتصر النظر على ذاتها وذاتياتها فقط الإنسان حيوان ناطق الثاني أن المقصود من الماهية لا بشرط المقتني، الماهية المأخوذة لا بشرط أي التي تكون مقسماً للاعتبارات الثلاثة المتقدمة، وهي أي الاعتبارات الثلاثة الماهية بشرط شيء وبشرط لا، ولا بشرط، ولا بشرط قسم هو المقتني. لا بشرط القسمين ومن هنا ثمية اللا بشرط المقسمين ثمية مقسما وإذا ظهر وصلنا إلى هنا بالآن إذا إلى هنا الفرق الأول يعني لو جاء سؤال ما الفرق بين الماهية المهملة والماهية اللا بشرط المقسمين لا تقولوا ما احدنا الفرق الاول ذكرناه بالامس الفرق الاول قلنا بالامس ان الماهيه المهمله النظر فيها النظر فيها الى ذاتها و ذاتياتها فقط واضح بينما الماهيه بشرط لا بشرط المقتني لا يكون النظر فيها إلى ما هو خارج عن الذات والذاتية هذا الفرق الأول هذا الفرق الأول الفرق الثاني الفرق الثاني بين الماهية المهملة والماهية لا بشرط المقسمين والتالي أن الماهية المهملة لأن النظر فيها مقتصر على ذاتها وذاتياتها والماهية لا بشرط المقتني النظر فيها إلى ما هو خارج عن ذلك الفرق الثاني يكون أن الماهية المهملة الفرق الثاني أن الماهية المهملة يمكن يمكن أن ينظر إليها مستقلا بنظرة تختلف عن النظر إلى الماهية لا واضح بعض اللحاظ مختلف اللحاظ في الماهية المهملة ما هو النظر فيها اللحاظ فيها مقصور على ذاتها وذاتياتها فقط بينما الماهية لا بشرط المقسم أن نتجاوز إلى ما هو خارج واضح بعض حتى نلتفت إلى الاعتبارات الثلاثة بشرط شيء بشرط لا لا بشرط فإذا إذا كان لحاظ النظر مختلف فهذا يعني أن الفرق الثاني بينهما أن الماهيه المهملة يمكن أن ينظر إليها بنظر بنظرة مستقلة في الذهن تختلف عن النظر إلى الماهية لا بشرط مقصني. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، الماهية المهملة لها وجود مستقل في الذهن. هذه العبارة. الماهية المهملة لها وجود مستقل في الذهن. غير وجود الماهية لا بشرط مقصني. هذا فرق ثاني بينهما. أن الماهيه المهمله وجودها مستقل في الذهن يختلف عن وجود الماهيه لا بشرط المقتسم لان الماهيه لا بشرط المقتسمه هي مقسم لماذا؟ للاعتبارات الثلاثه والماهيه المهمله نقيض صناديق الان نقيض للاعتبارات الثلاثه اذا كان نقيض فالنظر الى الماهيه المهمله شيء والنظر الى الماهيه لا بشرط المقدم شيء اخر بل اكثر من هذا احسن بل اكثر من هذا نقول الماهيه المهمله لها وجود مستقل بينما الماهيه لا بشرط المقدم ليس لها وجود مستقل إنما وجود الماهية لا بشرط المقسمين يكون بوجود أحد أفراد الثلاثة. شوفوا مثلا شبه الماهية لا بشرط المقسمين شبهه بالإنسان الكلي. الإنسان الكلي وجود مستقل في الخارج ماذا؟ وجوده بوجود ماذا؟ بوجود فرد في الخارج. بوجود زيت. او باكر او عمرو اذا فرد موجود فالانسان الكلي الذي هو الماهيه موجود في الخارج اذن الماهيه لا بشرط المقتمي كالانسان الكلي كالماهيه الكليه لا وجود مستقلها في الخارج وجودها بوجود احد افرادها وهو اما المامه اللا بشرط القسم او بشرط لا او بشرط شيء فوجود الما المستقلة شيئن. فوجود الماهية شيئن المستقله ووجود الما هي لا بشرط المقسم شيء اخر لحظه الما المستقلة المستقله شيء والما لا بشرط المقسم شيء اخر تلك عن الماهية المس... الماهية المهملة هي الماهية المهمله لها وجود مستقل في الذهن اما الما هي لا بشرط المقسم لا وجود مستقلها في الدهن إنما وجودها الماهية الا بشرط المقسم وجودها بوجود أحد افراده الثلاثة هذا هو الفرق الثاني بين الماهية المهملة والما هي بشرط المقسمين واضح فاذا فإنان, فإنان. إذا نظرنا إلى ما هي المهملة ننظر إليها لا بشرط لا بشرط يعني لا بشرط أي حيثية أخرى غير حيثية الذات والذاتية هذا معناه بعد هذا معناه إذا لها وجود مستقل الما هي المهملة فوجودها غير وجود الما هي لا بشرط المقفنين فوجود الما هي يسمى وجود لا بشرط يعني لا بشرط النظر إلى الخارج هذا معناه بعدش فهل تقبل أيها المفروض يقول نعم نعم الماهية المهملة لا بشرط أو لا, لا. لا, لا. هو لا. لا بشرط بشرط لا بشرط لا الماهية المهملة بشرط لا مو لا بشرط لا يعني بشرط عدم النظر الى ما هو خارج عن الذات والذاتيات اعيد الكلام القائل يقول على ما قلتم من الفرق بين الماهيه المهمله والماهيه اللا بشرط المقسمه قلتم الفرق الاول ان الماهيه المهمله النظر فيها يكون الى الذات والذاتيات هذا الفرق الاول بينما الماهيه اللا بشرط المقسمين أن نظر فيها يفونوا إلى ما هو خارج الذات والذافية الفرق الثاني أنتم الماهية المهمة لها وجود مستقل بينما الماهية لا بشرط المقسمين لا وجود مستقل لها في الخارج إلا بوجود أحد أفراد هؤلاء هذا يعني أنتم جعلتم الماهية المهملة ماهية مهملة بشرط لا يعني شنو بشرط لا يعني بشرط بشرط بشرط عدم النظر إليها إلى ما هو خارج عن الذات والطاقية هذا معناه بعد المكلف يقول نعم لكن الماهية المهملة بشرط لا ليس بشرط لا الاسمي ليس بشرط لا التسمي ولا البشرط لا المقتسم انما بشرط لا نعفله وهذا يعني أننا سوف نقول اصطلاحا جديدا غير الاصطلاحات الخمسه التي قلناها بالام وهو انه عندنا اصطلاح ثابت وهو الماهيه المهمله ماهيه مهمله لا بشرط لا واضح يصير؟ يعني عندنا ماهيه مهمله بشرط لا المصنف يقول نعم فان لا في الواقع له اقسام ثلاثه بشرط لا القسم واضح الذي هو احد الاقسام ثلاثه واضح بشرط لا المكتسب اللي هو في المقتضى بشرط لا ماهيه مهمله ن نعم عندنا ماهيه بشرط لا يعني عندنا ماهيه مهمله بشرط لا فالماهيه المهمله بشرط لا ليست هي الماهيه بشرط بشرط لا تسمي ولا الماهيه بشرط لا المقتضى اصلا نعم لا لا هذا ولا ذا اللا بشرع صحيح مو بشرطنا اللا بشرع اعتقدت حديث السبوره اذا انت مشتبه عندنا كلام لا شباب قلنا نحن عندنا اعتبارات ثلاثه صحيح احدها بشرطي شيء أقول اشتباطي كل نفس اثنين بشرطي لا صحيح ثلاثة لا, لا بشرط أنا شو أتغينا لا بدا أيضا بقي وقلنا هذه دمور الثلاثة يجمعها اللا بشرطي مختلف اللا بشرطي مختلف هذا جميع مؤسف المطلق يقول بلا نتقمر عندنا ما هي وماهيه وما هي لا بشرط المهملة صحيح؟ يعني الماهية المهملة الماهية تقابل لا بشرط التثنيه صحيح؟ اذا كانت تقابل لا بشرط التثنيه ففي الواقع هذه لا تكون مختلفه الثلاثه فالانمام صحيح وقلنا بين هذه وهذه هناك فرقه الفرق الاول ان المهملة المهمله النظر فيها الى مرة صحيح بينما الماء في المنظم الى ما هو خارج عن الذات الذاتيه هذا الفرق الاول فرق ثاني قلنا اليوم ان المياه المهمله لها وجود في الذهن المستقل غير الله بشرط باعد نقول أكثر من هذا الماهية المهملة لها وجود دنيا مستقل والماهية النار بشرط المقبلين لا وجود مستقل لها غير الثلافة صح؟ فوجود مش للإنسان هذا بوجود أحد الثلافة مثل الانسان وحاضر الإنسان هذا واضح أخطر اشتبع في الأمرض فإذا هذا الفرق بينهما فإذا العلمانية مثبتة في الواقع نحن ننظر إليها أقول بشرط لا نحن ننظر إليها لا بشرط إذا الفرق صدق صدقنا صدق نحن ننظر إليها لا بشرط يعني لا بشرط لا بشرط وجود لا بشرط الوجود لا بشرط المرسل بتحقيق اخر لا بشرط النظر الى الخارج لا بشرط النظر المهي المهمة في الواقع هي لا بشرط هي لا بشرط من اي حيث يعني لا بشرط اي حيثية اخرى غير حيثية واحدة فقط احسن فقط هذا المجتمع منبيه المهنة المهنة المهمة المهمة المهمة في الأحصان هي أحصان لا بشك تتسمي ها ها أحصان إذا قلنا المهنة المهملة إذا وضعنا عليها أن لا بشك صابت بشك كيف يمكن بشك واحد اثنين اثلاف صابت لا إذا قلتم الماهية المهملة غير اللا شرط التسمي كيف دعاتكم لها اللابي شرط؟ المخدث ماذا يعني أن لابي ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هي المهملة اللابي شرط عن ما هي اللابي ولا التسمي واللابي هنا التسمي وهذا لا لا أي حيثية سوى حيثية الذات والذعيات فقط معنى اللعب شرط هنا معنى اللعب شرط هنا معنى هنا هنا ؟ معنى اللعب شرط هنا أن اللعب شرط المقسني الذي هو مقسم للثلاثه اللعب شرط الأنثني عدد الأحسان الثلاسة هنا اللعب شرط يعني النظر إذا خارج, خارج الزرق والجافية هذا الواقع بينما لا بشرط المهنية المهملة هنا يعني لا بشرط أي حيثية سوى حيثية الزرق والجافية فقط ان لا بشرط هنا يختلف عن لا بشرط هنا ويختلف عن لا بشرط هنا ان هنا اسمي صعب واللا بشرط هنا مصتمي بينما اللا بشرط هنا يعني لا بشرط اي حيثيه سوى حيثيه الذات الذاتيات فقط هذا يعني عندنا ثلاث اللا بشرط واحد اثنين ثلاثه المظلف يقول نعم واقبل ذلك لكن فرقوا بين الله بسبب سلاح ما أعبره وعلى أكل المطرة هذا الله لأنه لما هو الوقت بينا لا يشعر بالنقصن أو لا يشعر بالنقصن نريد هذا فرق يموتين يعني هذا المقصن وهذا شوفك في هذا هذا لا له لا في الخارج لا في الدهن وجوده في الخارج بوجود أحد سلاح فهذا مثل الانسان انسان, إنسان موعده الخارج الذي عندنا الذات والانسان مو الذات الخارج هذا له وجود مستقل هذا ليس له هذا وجود هذا وجوده بوجود احد هذه الثلاثه من دون الثلاثه ما عندنا بينما من دون الثلاثه عندنا خبر هذا وجوده مستقل يختلف عن هذا وعده في الواقع هذا كان المؤسس ليس موجود <تصفيق> <تصفيق> يعني هذا ما عدنا شيء فلا لابش ابتن في الخارج <تصفيق> ما عدنا إذا واحد من ذولة وجد هذا يقوص بي معه. ما في الواقع إذا واحد من هذول يجب هذا ما موجود اذا ورقه مجف هذا مثل ما بينما هذا الماء منه لا بشر يوجد هذا لنقول هذا ما له وجود هذا الماء لا رقم هذه من جانب بالعكس مقابلها تكون نقيضها والنقيض اذا واحد ما موجود الاخر موجود بعض مرات ما ما لا توجد يعني بحيث ان يوجد الثلاثه معا او لا يكون احدها فلا نحكم معنا، يعني لأننا هي حكمنا عليها إن ما نحكم عليها بشرط شيء ما راقبوا نحكم عليها بشرط شيء بشرط لا. نعم نعم؟ خميج كريم خميج كريم. فينا. جه. هو ما في عندنا الله من أفراج الصلاة بالطالب أقول أنه في دموك الصلاة صلاة المغير من عند الله عند الله الصلاة إنسان في القارج ما عز من أفراج الإنسان هل انت لشرف المخلوق واخد ما كنش إسم الا بشرط المخلمي إلا بشرط المخلمي هذا عشبه روح كله يكون حاضر بحضور أحد الثلامة بينما هذا على كل حال حاضر المعيه المهملة والذي حدثت لا أولى هذا وزوله في الزهن مستقيم عن وجود اللعنشان المعثلين يعني مستقيم في الزهن نعم الزهن الزهن الزهن أني أنا ما يمكنها ضالت المعيه يعني يعني يجب شكل ماحي لا بيقان. بشكل عدم لبعدين المولار الواحد المولار إلى لإن سيدنا هذا من أخلاق هذا هذا ماذا ما ها بشكل عدم بشكل عدم بشكل عدم بشكل عدم هذا بشكل عدم إيش بدل عدمنا إيش بدل عدم ولقون في هي الماهية الأولى لا تلوم فكان ما هو حاله انذاك فكان في مدرسه من هناك قام اشتباه في الاحتمالات وفي الواقع هو انا مش لا لحد لا ان هذا هناك بينما في فينا غير إلى الى بنفسه بالذات فاطارق يا يا انجد ترى طيب ايوه لم تفهم الاشعار لا فهم الاشعار ما. ما اعرف لماذا لم يسموا الشخص الان واسمهم هلا بالشعر فاحرطيني الفرق الاكبر ان فينا الممثل في الذات ما هو عدم النظر لين الماهير محمد هو عدم النظر لا محمد هو أن يكون النظر مقصور على الذات الداخل فقط ما هو يبدأ في الأخر محطة وفهم يعني عادة المطلوبة الخارج هذا المطلوبة يعني مش دهتك فالإشخالة لمحن الثالثة لأهل السلامة على السلامة لن يتنوها الشبت لها يتنوها المشهد فالتالما الثالثة إلى هدهت من الثالثة المشهد الثالثة اخاف انت في عالم لا اعلم لا اعلم انك تعبير اذا شيء مواضح بدا اوضح بها انا لا تقول جميعا شيء مواضح نوضحه لا اعلم بعض اي عالم عالق اخر لا يعني ما اريد هذا واضح قدرنا انت واليوم احتمال غدد يكون مربوط بالمنطق هذا واضح كلامه انتهينا